فأنا سنبدأ في هذا اليوم بسلسلة لمدة سبعة أيام يصحبنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الزايدي حول الاتجاهات والمصطلحات الفكرية المعاصرة نحيي باسمكم جميعا فضيلة الشيخ ونحن سعداء بجيارتي لهذه القاعة وبأن يكون له بصمات في هذا المكان الطيب المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدده وأن يوفقه وكذلك نحيي جميع الإخوة الفضور في هذه القاعة وكذلك جميع المستمعين عبر إذاعة معايا الله سواء على الشبكة الأكبوتية أو عبر جوالة والآن نترك المجال لفضيلة الشيخ فلتفضل أشكورا معجورا ليبدأ سلسلته المباركة التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها تفضل فضيلة الشيخ أضغط الشيخ على علامة المايك شيخ علامة المايك في الأسفل تضغط عليها يا شيخ طارك الله فيك على علامة المايك تحت في الأسفل تضغط عليها تطلع فوق نعم جميل جدا الآن أنت ضغط حتى ضغطة وحدة يا شيخ بس بس ضغطة وحدة أول ما أنزل بتكون من فوق يلا الآن إذا صرت أنت مكاني ابدأ الحديث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل لتتبعون سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتم وقد جرت سنة الله في خلقه أن الأمم يتأثر بعضها ببعض قديما وحديثا وإذا تأملنا صور التأثر للأمم ببعضها ببعض نجد من أعجب صور التأثر ما حصل لقوم موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام حينما أخرجهم من آية عظيمة من فلاق البحر ونجاتهم وإراق فرعون وبعد ذلك يقولون أو فورا نجاتهم يقولون لما رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم اجعلنا إلها كما لهم آلها وبالرغم من أن أمة الإسلام لها كثير من المميزات والخصائص إلا أنها ليست بدعة من الأمم الأخرى فكما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستحلو حذوى الأمم قبلها وكذلك النصارى قد تأثروا بغيرهم فالله عز وجل أشار إلى تأثرهم في عقيدتهم بالأغرب الأخرى وهم هم واليهود في قوله جل وعلا يظاهرون قول الذين كفروا من قبل في قولهم عزير بن الله وقولهم عن المسيح إنه ابن الله فهذه السنة جرت على المسلمين أيضا قديما في تاريخهم قديما وحديثا وهذه سنة جارية أن الأمم يتأثر بعضها ببعض وإذا تأمننا مسيرة الفكر الغربي نجد أنه في هذا العصر وليس في هذا العصر القريب بما ولكن العصر الحديث كما يسمى منذ أكثر من 200 سنة كان للفكر الغربي أثره الكبير والواضح على الأفكار والمذاهب الأخرى والأديان الأخرى بدرجة ملحوظة ظاهرة في كل الأمم والديانات لأسباب كثيرة، منها سيطرة الغرب فترة من الزمن على كثير من الدول في شرق العالم وغربه وشماله وجنوبه، ولأن المذاهب بعضها ولما تحمله مذاهبه وأفكاره وأراءه أحياناً من رؤى تميزه عن غيرها في بعض الديانات والمذاهب الوطنية وغيرها وحتى في الأمور الدنيوية. سواء في الجانب السياسي كالديمقراطية مثلا تتفوق على الاستبداد ولما جرت به سنة الله عز وجل في خلقه من جاذبية يحسن بها أصحاب الباطل باطلهم كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فالباطل أحيانا يكون مزخرفا مجملا محسنا يكون بسبب هذا الزخرف يجد من يتقبله ويصغي إليه كما قال تعالى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هو ومن الأسباب أيضا سطوة الإعلام الغربي وقوته وتمكنه وللقوة ومن الأسباب أيضا القوة التي مثلها الغرب في مجالات شتى في عصوره المتأخرة يعني على مدى 300 سنة وال400 سنة المتأخرة كان الغرب يمثل القوة العسكرية والسياسية وقد قال الأولون إن المغلوبة ملع بتقليد الغالب ولغير ذلك من الأسباب كان للمذهبيات الغربية والأفكار والمصطلحات الغربية تأثيرها الواضح البين في العالم ومنه العالم الإسلامي ومعظم المذهبيات التي سندرسها في هذه الدورة، نتدرسها في هذه الدورة القصيرة، هي ذات أصول غربية، ولا تزال تمثل الفكر الغربي بالأساس. قد يكون بعضها، أو بعض الأفكار التي تحملها بعض هذه المذهبيات صحيحة، وربما يكون بعضها مأخوذا من المسلمين، ولكن جمعوا إليها أفكارا خاطئة جعلتها. تخالف حديث الله سبحانه وتعالى وسوف نبدأ بأبرز المذهبيات الفكرية التي كثر الحديث عنها في الآوينة الأخيرة وكثر الجدل بشأنها خاصة في بلادنا المملكة العربية السعودية ثم نثني بالمذهبيات السياسية فنبدأ ببعض المذهبيات الفكرية كالتنوير الذي سنتحدث عنه اليوم والتغريب الذي سنتحدث عنه غداً ثم نتحدث عن العلمالية والليبرالية ونتحدث كذلك عن العقلانية ونأخذ جملة من المصطلحات الأخرى كالتعددية والمجتمع المدني والنسبية والبراجماتية والمذهبيات السياسية قد نأخذ منها الديمقراطية لتسعى الوقت لذلك وقبل أن نبدأ في أول حلقة من حلقات هذه الدورة القصيرة ونتكلم عن التنوير نقول نعطي نبذة عن يعني وضع الغرب قبل ظهور هذه التيارات قبل ظهور التنوير والعقلانية والعلمانية والديمقراطية وغيرها كان وضع الغرب وضعا يمثله الاسم الذي أطلق الغربيون المتأخرون عليه عصور الظلام التي يعتبرونها ما قبل ظهور فكر التنوير في القرن السابع عشر الميلادي. والمؤسف أن معظم التواريخ التي قد نطرحها أحياناً في هذا الموضوع ترتبط بالتاريخ الميلادي نظرا لأنه يعني ما عندنا عليه المقارنة الآن، وللأن معظم المراجع إنما تركز على ما من الغربيين وتصفوا يعني هذه المذاهبيات ونشأتها فهي بالتالي مقرقة بالتاريخ الميلادي. كانت عصور الظلام بحق هي عصور ظلام. أولا لما فيها من الفساد العقدي الشديد الذي جعل رجال الدين يجعلون أراءهم الشخصية دينا لله سبحانه وتعالى يحكمون بالقتل على من خالفهم فيه ويحكمون بالتعذيب على من خالفهم فيه ولا يسمحون لأي رأي مخالف. ولم يكتفوا بذلك بل أخذوا بعض النظريات البشرية كنظرية بطليموس في الفلك وجعلوها من الدين ومن خالفها اعتبروه مهرطقا والهرطقة مصطلح غربي نصراني يطلق على المخالفين لرجال الدين كأنهم يعني بمعنى الزندقة عند المسلمين فوصل فساد رجال الدين كما وصفه ذلك ويل دوراند المؤرخ الامريكي المشهور في كتاب قصة الحضارة وصل فسادهم إلى مستوى لا يمكن السكوت عنه بلغ إلى حد بيع الجنة والنار بسكوك الغفران وحرمان الناس بما يسمى بسكوك الحرمان والفساد الجنسي الواسع في الأديرة وعند الباباوات الذين كانوا يمكنون حفلات ماجنة و. يعني أصبح وضع رجال الدين وضعا مأساويا كما ذكر الله عز وجل عن من قبل إنهم يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يا أيها الذين عاملنا كثيرا من الأحبار والبهبان يأكلون مال الناس بالباقل ويصدون عن سبيل الله واستمرت هذه الصفات في رجال الدين النصارى فهم يكنزون الأموال ويجبونها من الناس وكان لهم اقطعاف ضخمة سخرون الناس فيها بالعمل العمل لله كما يزعمون أو يكنيسة ويأخذون الأموال الطالة ويستمتعون بها ويحرمون الفقراء والبعافة ويتحالفون مع الملوك في سبيل إبقاء هذه المظالم لهم والملوك على بقية الشعب كذلك الفساد الديني المتمثل في تغيير الدين وتحريفه ويزعم بأن بعض الآراء التي أضافوها إلى الدين هي من الدين التعامل الشديد القاسي العجيب في قصوته واجرامه مع المخالفين كما هو حال محاكم التفتيش التي أقامها رهبان النصارى وقساوسة مباباواتهم لمن يخالفهم من النصارى ومن المسلمين فأقاموها في الأندلس لما استطاع بسط سلطانهم عليه وأخذوا يحاكمون الناس على أن هل هو مسلم حتى المسلم الذي يزعم نصراني يفتشون عليه فأكدوا هل لازال مسلم أم لا أما النصارى فأقاموا لهم كذلك محاكم التفتيش لا سيما من, من خالفهم في الآراء العلمية الجديدة وكلنا نعرف قصة جاليل وكوبرنيكوس وغيرهم لما قتل وعذب بسبب مخالفته أو قولهم بأراء دلها علي دلهم عليها الحس والعقل والتجربة في هذه العصور عصور الظلام كان النصارى يحتكون بالمسلمين سواء في الأندلس أو في الحروب الصليبية أو غير ذلك فيجدون نمط مختلفا من الدين يجدون تسامحا دينيا اليهود يعيشون بين المسلمين والنصارى يعيشون بين المسلمين لا يعذبون ولا يحرقون ولا يسألهم وإنما يعطون حقوقهم يتمتعون بكأنهم بقية الناس غير أنهم يمنعون من بعض الوظائف والأعمال كالجندية والمشاركة في العمل العسكري ونحو ذلك ويدفعون مبلغا يسيرا اسمه الجزية وبعد ذلك لهم الحق في العمل ولهم الحق في كل شيء فكان هذا أمر ملفتا بالنسبة للنصارى الذين لم يكن يعرفون شيئا من التسامح في بلاده كذلك الأراء العلمية العقلية التي كانت موجودة عند المسلمين ويختلفون بشأنها لكن لا يعذب أحد ولا يحرق أحد لسبب أنه قال بنظرية خالف بها عالما من العلماء ولم يكن عند علماء المسلمين أي محاكم تفتيش يعذبون بها الناس أو يحرقونهم كما هو حال النصارى ولم يزعم علماء المسلمين أنهم يدخلون الجنة، الناس للجنة أو يعطونهم سكوك وفران أو حرمان ولهذا أثار هذا انتباههم وكان بداية لما سمي بعصر التنوير أو بحركة التنوير لا شك أن تأثير الإسلام واحتكاك الغربيين بالثقافة الإسلامية والمسلمين هو من أسباب ظهور حركة التنوير لكن لا شك أن هذا التنوير فيما بعد اتخذ مسارا آخر تمثل يعني في يعني لما وجد كذب وفساد رجال الدين عموما ذلك على الدين كله فأصبح كل ما في الإنجيل عندهم محل شك وأحدهم يدرسون الإنجيل دراسة معينة عقلانية صرفه وهذا من سلبيات التنوير كما سنتحدث عنه بعد ذلك. لا يتسع الوقت لأن مهما أخذنا من الوقت لنتحدث عن عصور الظلام أو الكورونا الوسطى الأوروبية فإننا لن نوفيها حقها من الفساد الديني والطغيان المالي والطغيان الكنسي والطغيان الاقتصادي والطغيان السياسي المتمثل في منع الناس من حقوقهم وغير ذلك والمظالم التي كانت يعقعها بهم للطاعيون بالتحالف مع الكنيسة ولذا كانت النتمة بعد ذلك على الكنيسة وعلى السياسيين واحدة التنوير أو ما يسمى بعصر التنوير أو التنوير هو مصطلح ظهر لأول مرة في اللغة الفرنسية يشير إلى نشأة حركة ثقافية تاريخية دعية بالتنوير والتي قامت بالدفاع عن العقلانية ومبادئها كوسائل لتأسيس نظام رؤية نظام ورؤية جديدة للمعرفة والأخلاق بدلا من الدين. لأن كما نعلم يعني وكما أشرت إشارة سريعة أن الغربيين والمثقفين منهم والمفكرين منهم لما رأوا تصرفات رجال الدين وفسادهم شكوا في كون هذا الدين إذا هو حق أم لا. لأن هناك من الغرائب والخرافات التي أدخلها هؤلاء الرجال الدين في الدين جعلت الناس لا يتقبلون أن يكون هذا دين الله سبحانه وتعالى. لما احتكوا بالمسلمين ورأوا دينا آخر ورأوا التوحيد ورأوا يعني أشياء وأن ما ما هناك أحد يمتلك شيء اسمه السكوك الغفران والحرمان. ولهذا يعني حركة مارثا اللوزر. التي أنكرتها وأخرج يعني هي بداية الحركة البروتستانتية يعني لا يشك أن هذا الرجل بل ك كتب المؤرخون الأوروبيون وغيرهم بتأثريه بواقع المسلمين فضلا أيضاً عن فطرة فطر الله العبادة عليه أنه لا يعني لا يملك الألوهية إلا الله عز وجل والله عز وجل ولله الواحد وهو الذي يملك الجنة والنار وأن البشر لا يمكن أن يسعيوا لحل محل الإله ولهذا في فطرة الناس سليمة يعني إذا عرض عليها الدين الصحيح كانت خالية من الفكرة المسبقة والعداء والح والحقد المسبق تكون أكثر تقبل لأن دين الإسلام إذا عرض في سورةه الصحيحة الناصعة الواضحة ديانة التوحيد التي ما فيها تعقيد ولا فيها أن تؤمن بإله واحد مستحق لصفات الكمال ومستحق للألوفية وحده ولا شريك له وأن تستسلم له فيما أمرك به وينهاك عنه وأن ما يرسل من الرسل ليس آلهته ولو ليسوا أبناء للإله ولا إنما هم بروسل البشر مثل الب... ولكن الله اختصر مصطفاه ليبلغ رسالته جل وعلا في يعني واضح ولا في التعبير لكن إذا دخلنا في ديانة النصارى نجد أنهم حتى يعني مشكلتهم مع تفليس مشكلة عويصة نستطيع عوي يطرحوها بشكل مكين عقلاني ولهذا كان هذا سبب الأسباب ظهور التفكير العقلي في الدين وعدم قبول ما يقول رجال الدين ثم بسحب ذلك على كل ما ينسب إلى الدين، سواء الكتب المقدسة كما يسمونها التوراة والإنجيل والتي حرفت وادخل فيها ما ليس فيها، ولهذا كان من أسباب إسلام بعض كبارهم أنهم لما قارنوا بين ما في التوراة والإنجيل المحرفة وما بين وما في القرآن، وجدوا كما قال موريس بوكاي الفرنسي المشهور في كتابه الكتب الثلاثة المقدسة في ضوء العلم الحديث. وجد أو كما قال أنه لم يعني يجد في القرآن ما يخالف حقيقة العلمية ثابتة بينما وجد فيما نسب إلى الله عز وجل في العهد القديم الجديد ما لا يقبله العلم الحديث كما يقول نعود إلى موضوع المفهوم مفهوم التنوير نقول أن مفهوم التنوير أو تعريف التنوير أو عصر التنوير مصطلح ظهر لأول مرة في اللغات الفرنسية يشير إلى نشأة حركة ثقافية تاريخية دعية بالتنوير والتي قامت بالدفاع عن العقلانية والتفكير العقلي ومبادئه كوسائل لتأسيس نظام ورؤية جديدة للمعرفة والأخلاق بدلا من الدين و أيضا هناك يعني إطلاقات أخرى يطلق أيضا على مجموعة واسعة من الكتابات ظهرت بدءا من أواسط القرن السابع عشر الميلادي في أواسط الفلاسفة والمفكرين في فرنسا أساسا ثم إلى درجة ما في بريطانيا وألمانيا وهذه الأفكار ظهرت وسط طبيعة متشابكة من ردود الأفعال على الكنيسة والطبقات المستبدة و. Kemala, munculnya juga terpengaruh oleh perkembangan pemikiran aglani yang muncul pada abad ke-18. Dan ada seorang ahli aglani, John Stuart Mill, yang mengatakan bahwa pemikiran aglani ini muncul pada abad ke-18. Kemudian, ada seorang ahli aglani, John Stuart Mill, yang mengatakan bahwa pemikiran aglani ini muncul pada abad ke-18. Kemudian, ada seorang ahli aglani, pada abad أشبه ما تكون ممثلة للإله على الأرض كانت يعني سلطة طاغية فكان لابد من التحرر منها حتى يتحرر المجتمع له غير أن يعني هناك أيضا من يطرح التنوير طرح جزئيا يتصل بالحريات الدينية فيرى أن التنوير العقلي التحرر من القيود الدينية والاستدلال السياسي بدأ بشكل واضح مع الثورة الإنجليزية عام 1688 ميلادي يمكن أن نقول 1000 1888 هجري المقابل له حين كتب جون لوك مقالتها المشطورة حول التسامح، ثم مقالته في الفهم الإنساني والتي أدت إلى حراك ثقافي وسياسي كان له أثره في الحد من استبداد الكاثوليكي وسمح بمجب أهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هذا الحراك للبروتستانت وغيرهم من اليهود بحرية العبادة والتعليم سمح للبروتستانت واليهود بحرية العبادة والتعليم وقد صدر قانون التسامح سنة 1689 ليعطي بعض الحقوق الدينية للبروتستانت فهذا يعتبرونه ايضا من مظاهر التنوير بمعنى الحد من التسلط المذهب معين من المذاهب الدينية على اخر فالبروتستانت كانوا يعني محاربين من الكاثوليك بقوة و... يعني بل إن بعض المذاهب التي خرجت في فترة ما حصل لها مذابح كبرى في الغرب بسبب مخالفتها للكاثوليك غير أن كثرت هذه المعتمد للأفكار والتغيرات التي حصلت وحركة التنوير والاستنكار على الكنيسة هذه الأفعال قلل وضعف سلطة الكنيسة أدى إلى تحرر الناس من أوصايتها وسلطتها التنوير لا يختص فقط ب يعني مجرد التسامح الديني أو دعوة إلى نوع من العقلانية بل وصل يعني تزايد مستواه إلى حد المطالبة بل حصل بالفعل النقد العقلاني الصرف للكتب المقدسة والنقد المتحرر لرجال الكنيسة وعلى الفقديسين من أبرز الفلاسفة المشهورين في هذا المجال في أصر التنوير كان فولتير جان جاك روسو وهؤلاء كلهم قاموا بمهاجمة الكنيسة والدولة القائمة المؤيدة لها كذلك فرانسيس بيكون الذي طالب بالاعتماد على منهج علمي جديد يقوم على أساس من التجربة وبشر بحالة جديدة تتحقق في المستقبل عند معرفة مصدر القوة التي تمكن الإنسان من السيطرة على الطبيعة وإلى فرانسيس بيكون هذا ينسب الغربيون المنهج العلمي التفكير والبحث ويقولون أنه أول من خرج بهذا المنهج الذي يكتفي أو يرى أن التجربة هي السبيل الأوحد لإثبات المعرفة الصحيحة من عدمها وتميز المعرفة الصحيحة من عدمها وهذا الأمر ليس صحيحا بل سبقه إلى ذلك عدد من الأعلام المنتسبين للإسلام الذين اهتموا بقضية التجربة في الأمور المادية والحسية وحاولوا اكتشاف سنن كونية في الطبيعية وكالحسن بهيثم والبيروني والزهراوي والرازي وغيرهم ممن ينتسب للإسلام سواء صح انتسابه أم لا لكنهم سبقوا إلى قضية منهج العلمي في الأمور المادية والتجربة بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أول من نقب المنطق الأرستي المبني على التأمل العقلي فقط، وبيّن أن التجربة هي سبيل الوصول إلى الحقائق في الأمور الحسية والمادية، وليس مجرد التأمل العقلي والمقدمات والمنطق الأرسطي، الذي قال عن الشيخ الإسلام لا ينتفع به الذكي البليد ولا يحتاج إليه الذكي. فكان يعني طبعا المناهج التجريبية يعتبر هو يعني عماد النخبة المادية في هذا العصر. ولكن نسبته إلى فرانسيس بيكون خطأ كبير، بل أيضا لا يمكن أن نسبه فقط عندنا في الحضارة الإسلامية لا ننسبه إلى جابر بن حيان أو إلى الحسن بن الحيثم أو إلى البيروني بل هو مشترك بين عدد كبير من الأعلام بل وحتى الحضارات الأخرى كان لديها نوع من التفكير العلمي والتجربة للوصول إلى بعض الحقائق، وبالتالي فلا يمكن أن يقال إن فقط إن يعني التنوير في جانب المعرفة وجانب المنهج العلمي كان مقتصرا على كانت أو على فرانسيس بيكون أو غيره هذا يعني ما يمكن قوله في نشأة التنوير في أوروبا والذي يهم كثيرا من المتابعين هو قضية التنوير في العالم الإسلامي وربما أيضاً في بلادنا في المملكة العربية السعودية التي ظهر في هذا المصطلح بعد أحداث سبتمبر بشكل واضح الحديث عن التنوير والتنويريين والعقلانيين ونحن فأقول بالنسبة للانتقال حركة التنوير العالم الإسلامي كانت بدايتها يعني في يعني إذا قلنا إن بعض ما يطرحها إعلان التنوير هو موجود عند المسلمين أصلاً. يعني قضية عدم قدسية رجال الدين كانت موجودة عند المسلمين لا يجد قداسة لي أحد العلماء يرد بعضهم على بعض والناس يرد بعضهم على بعض ولا يجب عندنا كهانوت والذين يصورون من المخالفين من بعض الكتاب والمتسبيل للثقافة والفكر ويحاولون أن يصوروا التاريخ الإسلامي والواقع الإسلامي بمثل الصورة الأوروبية ويقارنون بين علماء الإسلام والرجال كنيسة العصور الوسطى هم مخطئون من عدة جوائب أولها أنه لم تكن للعلماء أي سلطة سياسية كما هو شأن الكنيسة وفي أوروبا التي كان البابا يستطيع أن يقصي أي ملك من الملوك بمجرد إصدار سك حرمان بحقه إذا أصدر البابا في روما سك حرمان بحق ملك برينجلترا خلاص رعية تتحلل مطاعته وتخرج عليه لم يكن للعلماء أي صلاحية في ذلك ولم يكونوا أصحاب السلطة في هذا العمر وهناك قصص يعني يعجب منها الإنسان من قوة هذه السلطة الكهنفية جانب الثاني أن علماء الإسلام لم يكن لهم سلطة ليعذبوا لي الناس ويشئوا محاكم التفتيش بل إن العلماء الإسلام هم الذين وقع عليهم الأذى والتعذيب من السلطات السياسية فإذا تأملنا أبرز علام الإسلام من ألمة المذاهب كالإمام أبي حنيفة رحمه الله أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو شخل سامتيمية أو غيرهم من الأعلام نجد أنهم هم الذين يقع عليهم الأذى ويحبسون ويؤذون ويضربون بسبب قولهم كلمة الحق ولم يكن هم الذين يعذبون الناس ويقتلنهم باسم الله ويصدرون بحقهم صنقوا بحرمان أو بفراد وحكم العلماء على شخص ما بكفر لا يقولون لأنه خالف رأيهم وإلا لأنه خالف نص واضح من الكتاب الكريم ما يمكن لشخص أن يقول لي فلان كفرت لأنك خالفت رأيي كما هو الشأن في رجال الكنيسة الذين زعموا أن من خالف رأي طليموس في قضايا الفلك قد يستحق الحرمان وصار خرج عن الدين هذا لا يوجد عند علماء الإسلام أنهم يقولون من خالف مثلا شيخ الإسلام التالي في رأيه في هذه المسألة فهو كافر رح لا أحد يقول بهذا لكن من قال أن الله عز وجل لم يحرم الخمر وقال كفرت لأن الله عز وجل نص على تحريمي يعني من قال إن الله عز وجل أباح الزنا وقال لك كفرت لأنك كذبت بكتاب الله سبحانه وتعالى على حرام زنا فهناك فرق كبير والمغالطون هؤلاء المس مسؤول الثقافة والفكر أدعي وأنا أسميهم أدعياء الفكر والثقافة هم يعني يراوغون ويكذبون ويحملون التاريخ ما لم يحتم ولهذا ينبغي أن تربى لهذه القضية حينما يزعمون أن العلماء في العالم الإسلامي عندهم سلطة كهنوتيّة كسلطة رجال الكنيسة، ولهذا نقول يعني بعض ما دعا إليه التنويريون في أوروبا كان موجودا بالأساس في العالم الإسلامي ولا يحتاج إليه، لكن الذي أخذه المستغربون من أبناء الإسلام الذين يعني تأثروا سواء بالتنوير أو بالتغريب أو بالعلمنة أخذوا الجانب السلبي من هذه القبعات، فحركة التنوير في العالم الإسلامي بدأت وقت مبكر حقيقة يعني وجد من تأثر في وقت مبكر ربما قبل يمكن نقول بدايته قبل قرب نين من الزمان أول ما غزا الفرنسيون مصر واحتك الأتراك بأوروبا وجد واحتك الأهل الهند ببريطانيا لما استعمرت بريطانيا استعمرت الهند Bukanah yang pukulnya Muslimun 400 tahun, iaitu daripada mereka tidak lebih dari 300 tahun sebelum jatuhnya kerajaan Ottoman. Dan kita di dalam Muslimin di India, mereka terpengaruh oleh peristiwa Ahmad Shah dan lain-lain yang memang mengundang kepada apa yang disebut oleh ويعني البعض قد يجعل هناك أعلام من يعتبرهم من أعلام حركة التنوير وهم في نفس الوقت يعني يقال له هؤلاء التغريب التغيير التنوير تنوير، لأن التغيير والتنوير جاء في وقت متقارب تقريبا وبالتالي فوإن كان التغريب سنتحدث عن غدا لكن هناك أشياء متداخلة بينهما بدرجة كبيرة. يعني قد يبالغ البعض ويجعل كل من كان له رأي مختلف داعي للتنوير وهذا يحتاج إلى تأمل كما ينسب إلى مثلا رفاع الطهطاوي ومحمد عبده وجمال الدين أفغاني وهؤلاء يعني ينتسبون للعلم الشرعي ولهم بعض الرؤى التي يعني لا شك ما مخالفة ولا تقبل لكن يعني لم يكونوا بالمستوى الذي عليه ما يسمون بالتنويرين المعاصرين الذين يعني يريدون إبعاد الدين عن تنظيم الحياة و يعني الدعوة إلى علمانية مطلقة فلم يكونوا كذلك لكن مثل أحمد لطف السيد أو طه حسين ونحوهم قد ربما يمكن حسابهم من هذه الفئة التي تنسب للتنوير والتي يعني بدأت بالفعل يعني تطرح يعني مثلا طاحسين شكك بسم العقلانية أو البحث العقلي في يعني مسلمات شرعية مثل قصة إبراهيم عليه السلام إسماعيل ويعني تكلم عنها يعني بطريقة يشكك فيها بوضوح تماما كما فعل الغربيون مع كتبهم التي يسمونها الكتب المقدسة. الكلام عن التنوير في العالم العربي والإسلامي الطويل لأن هناك يعني في تركيا حركة كانت قوتها ووضوحها بعد سقوط الدولة أو في نهايات الدولة العثمانية قوية يعني في عبد السلطان عبد الحميد وإن كان عنيف. Gundi Daulah Uzmaniah, iaitu, agama terasor kebir, hatta di ayam kuotnya beli, ter, Gharb, menyesal di konsultasi keimamah Qanun, iaitu, istirahat bahu aturimah dan Qanun, so, al-Asyah, hana, iaitu, masukah istirahat, amr, alamiah, iaitu, walisa, dijari iskhal syar'i, hana, kama kana mahal iskhal syar'i, diambil kekhasan alat media, diabah, di Fransia, dan lain-lain, iaitu, Turki, hatta, Perkara kuat, muarirah, di nihai, dan terutama di nihai di negara itu, kini ini jelas dalam isu perjuangan agama negara dan kekuatan agama. Dan di sini kita melihat bahawa di zaman kejayaan Islam, di zaman kejayaan Islam, di zaman kejayaan Islam, di zaman kejayaan Islam, di zaman kejayaan Islam, di zaman kejayaan Islam, di zaman kejayaan saya baca di undang-undang Nama, di Bistur dan terjemah dalam bahasa Arab yang diterbitkan di majalah Jawaib pada tahun 1992. Undang-undang ini berasal dari tahun 1992 atau 1993 Hijriah. Ada juga peraturan perbatasan yang tidak diakui oleh negara-negara Muslim. Ada ويظنون ان كنا إنها كانت يعني دولة لكن في مصر كذلك حركة التنوير كان يعني بالمنظور الغربي كانت واضحة جدا وقوية ناسية ما في عجل خليوي عباس بل البعض يرى أن محمد علي باشا حكم مصر وكان من أقوى كانها كان أول من يعني بث فكر التنوير نحنا أرسل بعثات و. استورد الأجانب وتمكنهم من كثير من قطاعات يديروها وأنه الرجل كان بالفعل يعني نقل عن بعض النصوص يعني لا يرى حكمية شرعية بوضوح يعني وبصراحة فهو يعني غالبية السياسيين في العالم العربي والإسلامي في تلك الأوقات كان فيهم ضعف في التدين وضعف في فهم الدين الحق والعمل به بسبب سيادة الخرافة في بلادهم فنعكس هذا على الشك في الدين وتغليب الجانب السياسي على الشرعي، ولهذا كان معظم الدعوات التغريب والتنوير كما يسمى أحياناً هم من السياسيين سواء في تركيا أو في مصر أو في أفغانستان مكان أمان الله خان أو في إيران أو في ربما الذي سلم شبه الجزيرة العربية بحكومة الدعوة. السلفية فيها وقيامها على هذه الدعوة المباركة يعني كان حكمها يتبنون الإسلام ودافعون عنه ويحملون لواءه ولم يتأثر بهذه الدعوات لكن معظم العالم العربي والإسلامي كان في بعض قادته يتبنون هذه الرؤى ننتقل إلى يعني انتقال النقلة أخرى إلى التنوير لأن الوقت شارف على العاشرة نبدأ في التنوير في المملكة العربية السعودية هناك طبعا جدل كبير حتى بين هؤلاء الذين نسمونه نفس تنويريين حول تعريف التنوير هناك طبعا ندوه وقيمة قبل عام قبل عام أو في بدايات ربيع الآخر في سنة 1426 في النادي الأدبي في جدة كانت اختارت مسمى مراجعات في خطاب التنوير في السعودية وكان بينهم جدل في قضية يعني تحديد مفهوم التنوير ما ماذا يريدون به يعني كان الندوة حضر فيها عدد من المثقفين السعوديين الذين قد يكون لهم يعني رؤية معينة سواء موافقة أو مخالفة منهم الدكتور أبو بكر باقادر والدكتور أميرة كشغري وحسين بافقيه وعلي الشدوي وصالح السيمي وصبري رسول وعبدو خال وطبعا رئيس النادي الأكدابي افتتح الجلسة اللي هو عبدو فتح بمديم وأكد من التنوير الذي تنشده الجماعة في النادي ليس الخروج على الثابت بل التماهي معه وعيا وفهمه وفقة عددية تسمح بحضور أطياف المجتمع حول قاسم المشترك بدأناه غايبا عن مجتمعين وهنا تحدث شخص أديم آخر يقال له نعني مرجعا إلى ما اعتبره أحد أسباب الأزمة للتوتر الحاد بين ثقافة التحديث وثقافة المحاضبة وأن الأجندة العالمية الآن تركز كثيرا على التعددية وحقوق المرأة وقبول الآخر وهي أمور ما كان يجب أن تسبب لنا قلقا لأن أصل التنوير موجود في الإسلام لكن أحادية التأويل ضيقت واسعا حتى غدا مثل سمي الخياط وهو يعني Majalahu l tali, bingan di kawal. Kebutuhan ini perbagaian. Ada orang lain yang namanya Syahrul Haji. Terus berkata bahawa ada mula mula gawat. Penulis tidak mengenali mengenali penghafal. Dan ada yang mengatakan bahawa ada yang mengatakan bahawa ada yang mengatakan bahawa ada yang mengatakan bahawa ada yang mengatakan bahawa ada الصحافة السعودية بدأ تكتل غريب حول الضرب على وتر الوصاية وإنكار مبدأ الأمر المعروف والنكر والنصيحة بحجة رفض الوصاية حصرت عدد من المقالات في وقت متقارب وكأن هناك نوع من يعني تنظيم اللي وزح الفكرة هذه في وقت واحد ولا يعني ما سر هذا التلاقي على الفكرة هذه في وقت متقارب يعني تبعت عدد من الصحف كانت ثقافة الوصاية ثقافة التدخل في شؤون الآخرين ثقافة كذا كلها كانت تضرب على وتر أن الأمر بالعرفة المنكر والنصيحة هذه أمور من العصور السابقة ولا ينبغي أن تستمر ومن حقوق الإنسان يعني يتمتع ويعمل بما يريد ولا يفرض عليه رؤية الآخرين وكان هناك يعني جرأة في هذا الطرح غريبة Fa, houm fahamu, hatihi al-qaḍīyah, yāngi fahaman, ghiriban, yāngi, kant, hina maqāl tḥarri nisām nusayah sultat al-insān, kant huna, yāngi sultat kānisiyah, tafrūd rū'ahā, uchunah khasa, walaik, al-muslimin huna, hina ma yāmru bāghum bāghum bi salat, aw yāmru bāghum bāghum bi khayy, aw bi lill-wālidī, la yāmru bi rāyah al-sharī'ī, يعني حتى هذا المأمور يعرف من الصلاة واجب فحينما تقول يا أخي الكريم الصلاة صل الصل... هذا ليس وساية عليه هذا أم... يعني تواصي بالحق الله عز وجل سألنا التواصي وإن كان وساية فهي مأمور بها شرعا ولا يجوز إنكارها بحجة تنوير أو بأي حجة أخرى فمن المصائب الحقيقة التي أدخلت... يعني أدخلها هؤلاء التنويريون هي رفض المصطلحات الشرعية الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لا في خسر Ilahaddin amanu, amanu cerhat, terwasa bilahq, terwasa bil sabr. Karena kita terwasa bil hq, dan terwasa bil sabr. Walisina usia pada, tapi kita tidak berhenti dari terwasa, dan kita tidak melarikan diri dari kerugian tanpa terwasa. Haulai, dengan penuliran, mereka menganggap bahwa ini bertentangan dengan kebebasan manusia, dan itu tidak benar. Dalam Islam, tidak ada kebebasan mutlak. Mereka meminta sebaliknya, bahwa kita harus melakukan segala yang mereka inginkan. Ini tidak benar. Islam tidak akan لاسمع بأن المسلم يعمل ما يريد ويفعل ما يريد. هناك يعني من ناحية هؤلاء يعني الذين انتسبوا إلى فكر التنوير أو أكلامية إسلامية أو الإبرالية الإسلامية كما يزعمونها. طبعاً إذا ردنا نعطي سمات فكرية ومعالم لهذا المنهج كما ذكر بعض الباحثين أن هذا الفكر ما زال جديدا لجيل من الشباب ومعالمه لم تزل يعني ما زالت لم تخطينها ثقافتهم وبناء المعرفي السابق مع شدة حماس للأطراحات, للأطراحات تجديدية ويعني بعضهم مرة بمرهقة فكرية حادة قد تبطل كل مشروعاتهم الأسلاحية عندهم في نقد المدرسة السلفية وإظهار كما يسمون جمودها وعلاقة على الواقع المعاصر مما حدى بكل بهؤلاء إلى أن ينتظم كل في خندق لمواجهة هذه المدرسة السلفية مع تباين أطيافه منتقاعات الفكرية. فتجد مثلا الشيعي مع المنتسب للسنة مع اللي كان الشيع سابق مع اللي كان بعثي سابق مع اللي كان يعني ما الاتباع محدد. كلهم اجتمعوا وما يعني بعضهم أيضا كان متدين سابقا ثم يعني انطوى مع هؤلاء فأصبحوا يعني لا هم لهم إلا نقد رؤية سلفية والكلام عنها والنقد لها كذلك من معالم يعني الفكر الإعتماد في تفسير النصوص الشرعية والأحكام الثابتة على العقل المجرد والمصلحة الذوقية وتأويلها وتنزيلها على الواقع من خلال هذه الرؤية باعتبارها الأوفق لحياة الناس المعاصرة. ونقد الكثير من القواعد الأصولية بحجة تطبيقها لمساحة المباح والمفعول في الشريعة الإسلامية. كذلك الدعوة لتجديد الخطاب الديني وتجديد الفكر الإسلامي وتأطيره من جديد وربط النهوة بالمشروع الحداثي المعاصر. كذلك نقد التيارات الإسلامية ومن غير التنميز وإتهامها بمقاصدها بتأسيس الدين صالحها وصمها بامتيازية ونحو ذلك. الدعوة إلى الإسلام باستنهير كما يسمونه كمخج من الجمود والتقليد الذي تعيشه بعض المجتمعات الإسلامية الخالجية طبعاً هم يقصدون السعودية بالدرجة الأولى وكذلك مفهوم للدين يتوافق مع رؤية الغرب ومبادئ المجتمع المدني في الغرب كذلك محاولة إظهار الحركات الباطنية والاعتزالية والفلسفية وتنجيدها والدعوة إلى ظهورها مرة أخرى كان يعني كاذب للتحرر الفكري كان سابق في التاريخ الإسلامي. نرى أن يعني من يسمون أنفسهم تنويريين عندهم أهداف يعني بها أحياناً منها محاولة ضرب ما يسمونه بالصحوة الإسلامية وفكر الصحوة وإنهائها ويفرحون بأي معلم يعني يؤكد لهم ضعفها وأنها انتهت وكذا ولهذا. Najidum, ya, mengenunah pahala atas ahli Malaikat Rabbul Allah tiga tahun lalu, dan mengkaji dengan hujahnya, yang artinya, ia telah membawa ke arah ini. Dan mereka berpegang teguh pada hal ini dengan kuat, kerana ia merupakan salah satu dari fenomena yang menunjukkan kekuatan agama dan kekuatan manusia dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia dan penguatan kekuatan yang keras dan keras. كذلك الحرص على استمرار المناخ الذي يعطي لهم فرية في التعرض لثوابت الدين والقرآن والسنة بالناقد أو الدعوة إلى حذف بعض هذه المبادئ أو تعديلها أو إضافة فيها يحدثون دوما أن تكون يعني لهم اليد العليا في توجيه ولهذا يزيلون بأي حركة. أي حركة إعلامية مؤثرة مخالفة لهم مهما كان ضعفا ولهذا تعجب يعني على قوة أدواتهم الإعلامية ومساكن بالصحابة وكتاباتهم فيها يجدهم يغيقون من مقال في موقع انترنت أو من قناة ضعيفة لا يكاد يعلم بها حد ومع ذلك تأثيرها ربما يكون أبلغ من تأثيرهم وأيضا ربما أن الأحداث الأخيرة التي أظهرت مدى يعني التوجهات الدينية في العالم العربي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 أقول يعني أن التنوير الذي يروج له بعض الناس الآن ليس تنويرا بالمفهوم الذي يت badges للنهل نشر العلم والفكر والتأمل العقلي بل هو لا يعدو إطلال شعارات غامضة عامة موجهة ضد الدين في إطار خطة لا تنويرية ولا عقلية ولا علمية بل سياسية معظة هي على مصطلح على تسمية بسياسة مكافحة التطرف. والإفاعة المزعومين والمنسوبين إلى الدعات الإسلام، و... يعني إذا كان من صدق في مية الحديث عن تنوير فكان يجب أن يكون كذلك عن الإسلام وفي إطار خدمة دعوته. هذا ما يمكن قوله يعني عن تنوير ويعني بإجازة شديدة. ولعلنا في الكلام عن التغريب نعطي جوانب أخرى تكون يعني بإذن الله تعالى تكشف شيئا مما لم نتحدث عنه في موضوع التنوير فأكتفي بهذا القدر وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وبرك الله فيك هنا بعض الأسئلة نريد أن نقرأها على فضيلتكم السؤال الأول يقول ما نظرتك المستقبلية الموجودة حاليا في العالم العربي من الثورات التي قامت في أنحاء كثيرة وخصوصا أن من قبل قراءة نظرية للشيخ أبو مصعب السوري أنه سوف تسقط حكومات كثيرة من سنة 2011 إلى 2013 كثيرة من الحكومات العربية هذا السؤال الأول وفي حوالي ثلاث أسئلة نقرأها بعد إجابة طيب بالنسبة لهذا السؤال والله مع الأسف يعني يعني ما يستطيع الإنسان أن يعني يرجو بالغيب أو يعني مه مع الأسف لكن هذه سنة الله في خلقه إن الإنسان لا يستطيع أن يتنبأ بالغيب لأن الأمر يعني قبل حدوث ثورة تونس ومصر لم نكن نتخيل في يوم ما أن تسقط هذه الأنظمة بهذه السرعة ولم نكن نتخيل أن يجرؤ أهل ليبيا أو أهل سوريا على هذه الجرأة على هذا النظام. وبالتالي فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى يعني خلاصة ما يستطيع عزال عملاء يدعو لهم ويطالب يعني من يستطيع مطالبة من الحكومات ومن المجتمع الدولي ورحوي أن يعني يعطوا الناس حقوقهم وأن لا يظلموهم يعني لم يكن يعني, يعني لا نلحظ التفاوت في التعامل مع المظاهرات بالنسبة للمجتمعات الحديثة وحتى لو طالب الناس بحقوق المخارجة في المظاهر لم يكن هذا مبررا للمجتمعات I mean, this treatment and cruelty towards them, what happened in Syria, what happened in Libya, and what is happening in Yemen, with great sorrow. So, I mean, pray for them. May Allah SWT make their circumstances better. But in reality, I cannot predict anything like that because the matter is hidden from me, Allah Almighty. And I am أقول أن أدعو الله عز جائسة حوال المسلمين ويولي عليهم خياره ويكفيهم شرر شراري طيب جزاك الله خير فيها طبعا نبدأ بالأسئلة متعلقة بالموضوع آه كيف آه هنا سؤالان متشابهان كيف تواجه أو كيف نواجه عملية نشر أفكار التنوير في خطوات عملية منهجية مؤثرة والسؤال الثاني القريب منه كيف ننشر الوعي حول الحذر من قادة موضوع التنوير كتوبهم كيف نقنع الناس بضلال هذا الفكر خطوات عملية لمواجهة أفكارهم وكيف نقنع الناس بضلال هذا الفكر ونشر الوعي حول التحذير من قادة موضوع التمييز هو اللي يظهر لي والله على خير ما يواجهه أي فكر مخالف هو نشر الحق والدعوة إليه بدرجة الأولى وبيان الأصول التي يرجع الناس فيها للحكم على الأفكار يعني ما هي أصول الحكم على الأفكار؟ يعني هل أحكم عليها بفكر أنا أو بفكر فلان أو أم بالكتاب والسنة فهمي سلة في الأمة وفهمي ما ما ما عليها أكثر الأمة في هذه القضايا فنجد مثلاً أن هناك يعني ما يمكن أن يقال إن كل ما يطاحه ولا هو باطل جملته هناك أحياناً خلط يحصل في صاحب هذا الفكر عنده عند وعنده وعند الخطأ فينبغي يميز وقال والله ما يدعو إليه هؤلاء من كذا وكذا فهو صواب وما يدعون إليهم كذا كلفه وخطأ والمؤسف أن معظم هؤلاء أغراضهم يعني كما اتضح من كلامهم وليس يعني مجرد أن تيم بدوها بل يعني مما ظهر من كلامهم لهم أهداف يعني واضحة أنهم يريدون إقصاء التدين والتمسك بالدين وإحلال رؤيا يعني الغربية في الحياة بمعنى الإنسان إذا أراد يصلي يذهب يصلي لكن الكون يلبس اللبس الغربي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 أقول يعني ما نواجه بهذا الفكر أولاً نشر العلم الصحيح جعل مرجعية مشتركة بيننا نحن المسلمين تتمثل فيما عليها أكثر أهل العلم يعني ما يمكن أن نلزم الناس برأي عالم أو عالمين لكن نقول معظم أئمة الإسلام يعني لا يرون كذا أكثر أهل الإسلام لا يرون كذا فمثلا يعني مشاركة على سبيل المثال مشاركة المرأة المسلمة في المدليات ومباريات الرياضية بهذه الصورة التي تحصل في الغرب والتي ينادي بها هؤلاء التنويريون يقول لماذا المرأة السعودية لا تشارك في المونديال العالمي؟ كل علماء الإسلام الذين يشار إليهم بالبنان في العالم كلهم يرون هذا ظللاً ويعني يحرمونه تحريماً شديداً يرون أن تخرج المرأة من فاتنا بهذه الصورة فلا يوجد عالم مسلم يرضى به. فليس المسألة كما يزعمون هي تفسير متشدد للدين أو وإنما هذا أمر مشترك بين علماء الإسلام فنقول يعني جعل مرجعية الأمة اللي ما عليها أكثر أهل العلم فتاول مجامع الفكهية فتاول الجن إفتاف العالم الإسلامي كبار العلماء راسخين في العلم هم المرجع فإذا عززنا هذه المرجعية وقلنا ما نحن نتحاكم إلي كتاب السنة لأن ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول الله يقول يكون لهم خيرة من أجلهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وان المسلم اذا دعى الى الله ورسوله ما هي الا سمعنا واطعنا فليحذر الذي يخالف عنا امرنا في سبهم فتناوا يسبهم على قد يقول طيب انا معك في الكتاب والسنه ولكن طيب هذا تفسير فلان وهذا تفسير فلان ما نعم هناك تفسيرات لكن خذ ما عليه اكثر اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد في حديث حذيفه في الفتن انه اذا اختلف الناس عليك ما عليه الجماعه إنكم سترونها بعد اختلافا عليكم سنة و سنة الخلفاء الراشدين نرجع إلى حال الخلفاء الراشدين وفهمهم للدين ونعمل به ومن اكتفى منهجه كذلك أن يعني نرجع إلى كتابات المفكرين الإسلاميين عن هذه المهيات وندرسها وإذكر رؤيتهم أولا قبل أن ندخل في دراستها وإذكر المنظور المخالف فمثلا قبل أن ندخل في دراسة لبرالية أخذ كتاب شاكر النابلسي عن الليبرالية أقرأ كتاب الدكتور عبد الرحيم سمايل السلمي الذي هو رسالة علمية دكتوراه وعميقة أقرأها عن الليبرالية وعرفها قبل أن أذهب أقرأ تمجيد شاكر النابلسي للليبرالية حتى أحصن نفسي أولاً بهذا، أولا بالمعرفة صحيحة عن هذا الفكر والجواغب المختلفة الأمر الآخر أن كنت سأحاول الآخرين أن أكون على بينة مما أحاول فيه فلا أدخل في نقاش مع الليبرالي أو مع تنويري وانا ما عندي الخلفية كافية والصحيحة يعني يأتي شاب يعني متحمس بالدين وصالح وكذا ويدخل في حوار مع إنسان متمكن وعنده قدرة على الاستدلال بالآيات والأحاديث وهذا الرجل ما يدري شو وجه استدلال العلماء أحيانا فيغالطه ويلبس عليه ويلبس الحق بالباطل فلا يمغي الدخول في محاورات ومجادلات إلا المتمكن القادر لأنها تقدر في قلب الشبهة من قبل هؤلاء Kasihnya ialah, inal muraajah ilmiah Islamia, an, afkar al, mukhalifah, kelhadafa, atau tenunir, mewujud,an, yakin, mungkin, an, nusi, dibagai, kuter, mazhab, dihaba, majelis, an, aku, mazhab, an, liberalia, di tenunir, mazhab, an, di kitab, lakana, an, manfa, manfa, dirasa, di, alam, Islam, an, di, kitab, kasih, tenunir, an, Muhammad, kuter, di, liberalia, mazhab, kitab, Dr. Abdul Rahman Suhail Sulami, ilmiah, kitab, Dr. Sufarid Hawali, kelhadafa, serselat, Mirail mukagara, mirail mhdaba, T, keluar jenat T, ini he ya, kertas ilmiah, kuat di mewajahan fikir ini, maklumat maklumat khayal, jika baca insan dan tahu, ia akan kuat di perbincangan lain. Masalah perbezaan pendapat di beberapa isu, ada yang Islamis, ada yang tidak memperkenalkan, dan tidak memperkenalkan. Tetapi kita melihat dari segi politik, seperti beberapa Islamis, Saudi dan يعني قد يدعو الديمقراطيه مثلا هؤلاء ليسوا بمثل التنوير اللي يرى اقتصاص الشريعه انهم لهم رؤيه يعني معينه في الديمقراطيه وكذا وعجبوا اياه وكذا قد يكونوا مقته في بعض المجالات فلا يبغى ابدا ان نجعلهم في الصف الاخر ونجعلهم اهل ضلال وكذا مثل مثل الاخر لكنه يعني قد يكون لهم رؤى نخالفهم فيها في هذا الجانب وقد خالفوا اهل العلم في بعض القضايا لكن قد تكون درجه المخالفه ليست كب درجة الخالق ذلك في الذي يزعم أنه تنويري ويريد أن يبعد كتاب السنة عن أن تحكم في حياة المسلمين. الحقيقة هي أن الأفكار كثيرة حول هذا لكن أحيانًا تتشتت وتتشعب فلعل يعني ياتي سؤال آخر في موضوع التغريب نعيد الرصي ونضيف ما لم نقوله الآن. طيب من أجل الوقت نختن بهذه السؤالين. مرائب في حصر الدين في العبادة والمعاملات وإبعادها عن السياسة وأظن هذا سيأتي في وقته إن شاء الله حينما يتحدث عن العلمانية هل ما يحصل في سوريا يعتبر خروج على ولي الأمر؟ والسؤال فقط هذه الأسئلة وبهذا نختم اللقاء ويجيب الشيخ إن شاء الله تعالى. بالنسبة السؤال الأول كان عن العلمانية والعلمانية سأتحدث عنها أننا نعلم أن دين الإسلام دين شامل الله عز وجل يقول لنا صلاتي ونسكي ومحياي ورماتي لله رب العالمين فحياة المسلم كلها الله وكلها عبادة ولا يجوز لمسلم أن يصلي ويتعامل في جانب الاقتصادي بالرداء ويقول أنا مسلم وصحيح الإسلام ومتهمل الإسلام لا أنت عندك مخالفة كبيرة أو يرى يعني يمكن أن يصلي ويصوم ولكن يمارس كل المحرمات فيتعاطى تعاطى ويسمح لجسائه باللبس العاري على البحر و يخالف كل ثوابت شرعية يقول على مسلم هو مدعى الاسلام لكنه مسألة ثبوت الاسلام فيها نظر الحقيقة لان استحلا ما حرم الله سبحانه تعالى فالعُلماني يس الحديث عنه ان شاء الله بتفصيل من اكثر من انا نسيت ترى بقية الاسئلة على ان شاء الله اما مسألة الخروج على نظام حافظ الاسهل فبعض اهل العلم الذين يتحدثوا عن ذلك طبعا بالنسبة للكفر البواعن المسلمين يجوز الخروج كما جاء في الحديث لا ترى كفرة واحد وهذا النظام لا شك في أنه نظام بعثي علماني لا يحكم الكتاب والسنة بل يحارب كثيرا من ما نسال الله عليه في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فلا يمكن الحكم بإسلامه فالخروج عليه ليس بحرام ولكن مسألة القدرة يعني كان بعض العلماء في سوريا وهنا ينهون عن يعني الخروج لعلمهم ب... ومنهم مش عدنان عن عروض في أول أمر قال يقول لهم لا تنتظروا النظام باطش وظالم لكن لما خرجوا هو خ... يعني كان خلاص مضى في هذا الطريق لأن إذا تراجعتم سيكون الذبح والضرب أغلب وأسوأ يعني ف يعني هذه القضايا يعني يقدرها يعني علماء البلد الذين يعرفون واقعهم وقد خرج عدد من طلبة العلم والعلماء وأظنهم استووا بجواز الخروج على هذا النظر وصلى الله على نبينا محمد <سؤال> على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد جزا الله الشيخ الدكتور عبد الله الزايدي خير الجزاء على ما قدم وأفاد وأسعدنا في هذه الليلة التي بإذن الله سبحانه وتعالى هي باكوره الليالي التي يتحدث فيها الشيخ عن الاتجاهات والمصطرحات الفكرية المعاصرة ننتظركم إن شاء الله غدا في تمام الساعة التاسعة إلى التاسعة والربع بحسب حضور الإخوة وترتيب الشيخ جدوله إن شاء الله وبإذن الله سبحانه وتعالى نلتقي بكم إن شاء الله في يوم الغد بإذن الله سبحانه وتعالى نذكركم أيها الإخوة بأن موعدنا مع الشيخ سنمان وسعود مع حديث العقائد سيكون العاشرة ونصف توقيت مكة فكونوا معنا ونأمل من الإخوة احتساب الأجر في الإعلان عن الدرس وتذكير الغرف والقاعات الأخرى لاستفادة من هذا الدرس وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى لي وصحبه أجمعين <متصفيق> لقاء مباشر وحصري وخمسة برامج مصاحبة أنعج طيفك معنا الآن في أقوى مسابقة إلكترونية على الإنترنت برنامج طيف العلم والمعرفة هذا البرنامج برعاية مجموعة معا إلى الله الدعوية على الشبكة العنكبوتية wwwm 3